فلا تطعي المكذبين ودوا لو ترهن فيرهنون ولا تطع كل حلاف مهين أماز مشاء بنميم من إِلَى الْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٌ عُدْلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ أَن كَانَ ذَامِلٌ وَبَنِينٌ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ تَنَسِيمُهُ عَلَى الْخُرُقِ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ من ربك وهو النائمون فأصبحت كالصريب فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين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 لظالون بل نحن محرون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا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 وَجَعَلْنَا ابْنَ صَوْمٍ مُتْرَهقَهُمْ ذِلَّةٍ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَذُوقِ وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأَمْلِ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكبور لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذنور. بَدِئْتَ تَبَاهُرُ رب رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنْ الصَّالِحِينَ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ